اتخذوا أيمانهم جنة فصفتوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك ابسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكو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 وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين